ذكرنا فيما سباق ان سيدنا قدس سره في الجزء الثاني والعشرين من الموسوعه في باب الصوم ذكر تنبيهان وهو ان هناك فرقا بين البلوغ اثناء الصلاه او البلوغ اثناء الصيام فمن بلغ اثناء الصلاه يمكن الاجتزاء بصلاته وأما من بلغ أثناء الصيام فلا يشمله الأمر الوجوب بالصوم وقد أفاد قدس سره في الفرق بين الموردين بما يبتني وجها يبتني على مقدمتين المقدمة الأولى أن المأمور به الأولي في باب الصلاة يختلف عن المأمور به الأولي في باب الصوم فالمأمور به الأولي في باب الصلاة الطبيعة ذات الأفراد المختلفة فالمأمور به في قوله أقم الصلاة طبيعي الصلاة ذو الأفراد المختلفة من كونه صلاة فرادة أو جماعة حال الاضطرار حال الاختيار أدرك ركعة أدرك تمام الركعات على أي حال بينما المأمور به في باب الصوم الطبيعي المنحصر في الفرد فإذا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم او شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه طبيعي صوم رمضان في هذا اليوم وليس هناك فرد آخر فالمطلوب من المكلف في كل يوم طبيعي الصوم في هذا اليوم وليس هناك فرد اخر إذن متعلق الامر بالصلاه ذو سعه من حيث الافراد بينما متعلق الامر بالصوم وان كان طبيعيا لكن ليس ذا سعه من حيث الأفراد بل يجب إيجاد الطبيعي في هذا اليوم هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية مطوية في كلامه وتحتاج إلى تنبيه لم يفرزها أنه ذكر في بحث التزاحم في الأصول أنه ما هو المأمور به في الصلاة مثلا كقوله أقم الصلاة طبيعي الصلاة المقدور بالقدرة على أحد أفراده. فلو فرضنا أن المكلف صلى في الدار المغصوبة، فهل يكون؟ هذا الفرد من الصلاة امتثالين للأمر بالطبيعي أم لا فأفيد هناك في الأصول أن المكلف هل له مندوحا أم ليس له مندوحا فإن كان له مندوحا بمعنى انه كان يمكنه ان يصلي صلاه اختياريتان في غير الدار المغصوبه لكنه اوقع الصلاه في الدار المغصوبه فهنا يقال ان هذا المكلف حيث انه قادر على إيجاد الطبيعي إذ المأمور به الطبيعي المقدور بالقدرة على أحد فراده وهذا قادر على الطبيعي بالقدرة على أحد أفراده إذن فهو مخاطب بالطبيعي ما زال ومقتضى كونه مخاطبا بالطبيعي أنه اذا اتى بالصلاه في الدار المغصوبه بقصد امتثال الامر بالطبيعي الذي وجه له وقع امتثالا وان ارتكب معصيه بالغصب بالغصب اما اذا افترضنا ان المكلف لا مندوح حتى لا ونروح ونيروع أن المكلف لا مندوحة له ولا مجال أمامه إلا أن يصلي في الدار المغصوبة، فبالنسبة إليه سوف يقع التنافي بين حرمة الغصب وشنو؟ والأمر بالصلاة. ومقتضى التنافي بينهما عدم فعليه كليهما بل الفعل احدهما فاما ان يحرم عليه الغصب واما ان تجب عليه الصلاة وبناء على ذلك فهذا المكلف ليس ليس مخاطبا بالطبيعي لانه انما يكون مخاطبا بالطبيعي عند القدره عليه بالقدره على احد افراد وهذا غير قادر لما لتزاحم الصلاة المامور بها مع الغصب من هي إذن فيقع الكلام في أنه يقدم الآم يقدم الناهي، فهذا التفكيك الذي ذكراه في بحث التزاحم يأتي في المقام، فيقال. إذا كان المكلف مأمورا بالصلاة وهو قادر على الصلاة بالقدرة على أحد أفرادها فدخل في الصلاة فبلغ أثناء الصلاة فيقال ان هذا المكلف الذي بلغ اثناء الصلاه وتوجه اليه امر بشنو امر بشنو بطبيعي الصلاه والمامور به بهذا الامر الوجوب الصلاه المقدوره بالقدره على احد وهو قادر على ان يستبدل هذا الفرد بشنو بفرد آخر لم يشرع فيه فبما أنه حينما خوطبه بطبيعي الصلاة على نحو اللزوم كان قادرا على أحد أفراد الصلاة فلو أتى بهذه الصلاة التي جنوه قلوا يا التي بلغ فيها بقصد الأمر بالطبيعي صحات وأما بالنسبة للصيام شار ما عنده فرد منحصر وأما بالنسبة للصيام فإذا بلغ أثناء النهار وخوطب بالصوم الواجب فالصوم الواجب غير مقدور له لأنه لا يقدر على هذا الطبيعي بالقدرة على فرده إذ المفروض أن هذا الفرد الذي شرع فيه لا يصلح أن يكون مثالا للصوم لأنه ناقص وليس له قدرة على فرد آخر فالمأمور به بالامر الوجوبي اما الصوم التام ليس له قدره عليه او الصوم الناقص ولا دليل على قيامه مقام الكامل فلذلك صح التفصيل بناء على هذا الوجه صح التفصيل ان من بلغ أثناء الصلاة وإن كان يمكنه أن يستأنف صلاة جديدة إلا أن صلاته تقع امتثالا للأمر الوجوبين فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء وأما من بلغ أثناء الصيام فلا يتوجه إليه الأمر الوجوبي بالمرة لانه سنو غير قادر عليه فلا يجب عليه الأداء ولا ولا يجب عليه القضاء إذ إذ وجوب القضاء فرع الفوت وهذا المكلف إن كان الأمر الوجوبي فعليا في حقه أثناء النهار فقد امتثنه فلا فوت وإن لم يكن فعليا في حقه فلم يكن مخاطبا به أصلا فلا فوت فموضوع وجوب القضاء منتفن على كل حال شي تقول يا فيوضات مشهد انت رحت مشهد وزريت وهي شي تقول اسال فيوضات الحج الحج هذا تعب وهذا بعد انته <تصفيق> بسم الله, الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الجدار بعد هذا من شيئ الله نعم أنت النفس على حتى مع وجود عدم تشكلوا أنه بنقض يعني عليه بسم الله الرحمن الرحيم ما الله الرحيم عن ضيق <تصفيق> يعني قصدكم لمن لا يقدر قصدكم؟ يعني لمن لا يقدر إلا على ركعة قصدكم؟ يشمله حديث من أدرك؟ ما يشمله؟ لا بالنتيجة ما عندنا أي الآخر. فهو عنده حديث من أدرك؟ جاء بها قبل المجوعة أثناء الركعه هذه الواجهة التزم لو بلغ ولم يبق من الوقت حتى ركعة التزم بأنه غير مخاطب سير مثل مثل الصوم. <تصفيق> التزم بهذا بس إذا بلغ وبقي مقدار ركعة يقول هذا يمكنه بحديث من ادرك يعني <تصفيق> كيف متى أثناء الصلاة الصيام أنه الآن بلغ أثناء الصلاة زين إن كان قادرا. على استئناف الصلاه ولو بمقدار الركعه فهو قادر بينما ذاك في الصوم ما يقدر يستئناف كل شيء ما يقدر فمثله مثل من بلغ في الصلاه بعد ان ركع الركوع الاخير هذا مقدمه التزاحم ما يرد عليها النار يعني لازم نلتزم هنا بهذا الكلام في أنه إذا ما في أمر لا يعني انما ما الصلاه الصلاة إلا بإحراز وجود أمر أما هناك نقض عليه بوجود النهي النهي على الغصب يعني يختلف قال في صفحة خمسة جزء اثنين وعشرين وعلى الجملة هذه آخر كلامه وعلى الجملة الفرق بين البابين لعله في غاية الوضوح يعني الصوم والصلاة لفعليه الأمر بالصلاة سيما مع إدراك الركعة وله الامتثال إما بإيجاد هذا الفارد، <تصفيق> إما بإيجاد عفوا إما بإتمام هذا الفارد الذي دخل فيه أو بإيجاد فرد آخر. وأما في المقام، في المقام عشناه في الصوم، فالأمر الوجودي غير فعلي بعد البلوغ. للعجز عن تمام المتعلق عن الصوم الكامل هو عجز عنه والاجتزاء بالبعض وان امكان ولكنه موقوف على قيام الدليل ولا دليل فهذه ال... هل هل هل فهذا السطران من كلامه يستبطن المقدمتين اللتين ذكرناهما maar als er bijvoorbeeld een bijstand is, het niet meer een bijstand. is een bijstand een bijstand die er is. Het is een bijstand die er is. Het een een Het إذا كنا نبيا قلنا بان المامور هو في الوجود فإن مجرد يبلغ في اثناء وقت لا نعمل خفاه، فيكون هذا انتفاعا مموجا. بس طبيعة يعني لها يعني يعني. يعني طبيعة ويلاحظ على ما أفيده. ان المساله لا تبتني على ان المامور به ذو سعه من حيث الافراد او ليس كذلك كما قرر في المقدمه الاولى وانما Fistighar Hal anna almakmura Bihie bil amr Al wujubi Hwo nafsul almakmur bil Amril nadbi Wa innama Al-اخtilaafu fil hukm Au anna hu Ghayruhu kama Kale bihi Quddisai sirruhu Fi الصalaat حيث أفاده أن صلاة الظهر حقيقة واحدة غاية ما في الباب تارة يؤمر بها امرا لزوميا إن كان المخاطب بالغ وتارة يؤمر بها امرا ندبيا إن كان المخاطب صبيا وإلا فالمأمور به حقيقة واحدة فهنا لو دخل في صلات الظهر فبلغا في اثنائها فان الامر الحادث ببركه البلوغ متعلقان بنفسه ما كان متعلقا للامر المدبي فبما ان المتعلق قل ياي واحدون والفرق اننا في الحكم ليس الا فمن الواضح ان اختلاف الحكم بكونه وجوبيا او ندبيا لا اثر له في الاجتزاء وعدمه ما دام المامور به في كلا الامرين واحدا وقد حققه هذا <تصفيق> احنا قلنا هذا ذكرناه، فإن قلت بأن ظاهرة خطاب الأمر الوجوب شنو؟ بلي بأن ظاهرة الأمر الوجوبي إحداث الصلاة بعد عدمها قلنا وهذا قد أحدث الصلاة بعد عدمها لأن المأمور به بالأمر الوجوبي إحداث صلاة الظهر بعد عدمها وهذا قد أحدث صلاة الظهر بعد عدمها فإن قلنا بهذا في الصيام أي أن صوم شهر رمضان حقيقة واحدة فايه ما في الباب ان كان المخاطب بالغا كان الامر وجوبيا وان كان صبيا كان الامر ندبيا فاذا بلغ اثناء الصيام فليس المامور به بالامر الوجوبي الا ما هو فيه نفسه وليس شيئا اخر فلا فرق بين كون المأمور به يا شيخ إبراهيم التاروتي المشهدي فلا فرق بين كون المأمور به طبيعة ذات أفراد أو طبيعة منحصرة بفارد إذ ما دام قد شرع المكلف في نفس ما هو مأمور به بالأمر وجوبي وليس شيئا اخر فمقتضى ذلك فعليه الامر الوجوبي في حقه والاجتزاء بصيامه امتثالا له وهذا هو الظاهر من الادله كما سبق بيانه واما الدعوى ان هناك تعددا في الامر وتعددا في المامور به فهناك امر ندبي بصيام تمام اليوم وامر وجوبي بصيام تمام اليوم وبالتالي فما هو المامور به بالامر الوجوب مغاير لما هو المامور به بالامر الندبي نعم هذه الدعوه لو تمت فمقتضاها عدم فعليه الامر الوجوبي في حقه لكنها خلاف ظاهر الادله مضافا لما اشار اليه الشيخ رافد حفظه الله وتتامل في هذا شنو هذا يمشي يلا يمشي مضافا لما ذكره الشيخ حفظه الله من أنه في فرض أنه شرع في صلاته فبلغ في اثنائها ولكن لو استأنف لم يتمكن إلا من ركعة واحدة فهنا في هذا المثال أفاده وقدس سره صفحة أربعة قال ليس له الاستئناف لان حديث من ادراك لا يشمل التعجيز الاختياري وبما انه قادر على ان ياتي بتمام الركعات في الوقت فلا يشمله حديث من ادراك فيقال إن قدرته إن قدرته على اتيان تمام الركعات في الوقت فرع كونه مخاطبا بالأمر الوجوبي فإذا كان خطابه بالأمر الوجوبي فرع قدرته على فرد آخر غير هذا الفرد فلازم شنو الدور هذه النقطة تاملوا فيها هي فيها حل لكن لها وجه تاملوا فيها خلي هذه شنو بكرة تسمع منك الجواب هذا تمام الكلام في هذا الفرع وقد تلخص بذلك أن عبادات الصبي شرعية في الصوم والصلاة والحج ومقتضى ذلك أنه لو بلغ أثناء صلاته أو صيامه صح منه ذلك نأتي لفرع آخر من فروع أحكام الوقت وهذا فرع جدا دقيق ومهم وهو ما تعرض له سيدنا قدس سره صفحة 412 من الجزء الحادي عشر عند كلامه حول مسألة عشرين من مسائل العروة إذا شك في أثناء العصر أنه أتى بالظهر أم لا فهل تجري قاعدة التجاوز في حقه أم يستصحب عدم الاتيان بالظهر ويعدل بصلاته إلى الظهر وتارة يكون هذا الشك في الوقت المشترك وتارة يكون في الوقت المختص فالكلام فعلا في الجهة الأولى وهو ما إذا دخل صلاة العصر في الوقت المشترك وشك انه اتى بالظهر قبلها ام لا فهل يمكنه اثبات وجود الظهر قبلها بقاعده التجاوز ام لا والبحث في هذه الجهه ايضا في مطلبين المطلب الأول تارة نريد إثبات وجود الظهر بقاعدة التجاوز وتارة نريد إثبات صحة العاصر مع غمض النظر عن الاتيان بالظهر بالقاعدة. والسيد لم يبحث النقطة الثانية المطلب الثاني بحث المطلب الأول فبالنسبة للمطلب الأول يقع الكلام في أن قاعدة التجاوز هل تجري وبها يثبت أنه أتى بالظهر وروح يمشي أم لا؟ فقد يقال في تقريب جريان قاعده التجاوز في المقام وجوه الوجه الاول ما يتالف من مقدمتين الاولى ان قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أو قوله عليه السلام إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء أو فليس شكك بشيء لا يراد به تجاوز نفس الشيء إذ لا يجتمع تجاوز نفس الشيء مع الشك في وجوده كيف يعقل أن يشك في وجوده وهو قد أحرز تجاوزه هذا مما لا يعقل فليس معنى التجاوز تجاوز نفس الشيء فانه لا يجتمع مع الشك في وجوده فلا محاله المراد بالتجاوز تجاوز محله الشرعي خش خش والمراد بالمحل الشرعي الذي يصدق بتجاوزه تجاوز الشيء أن يدخل فيما صحته مترتبة على سبق المشكوك فإذا دخل في أمر لا يصح إلا مع سبق المشكوك كان ذلك تجاوزا للمحل الشرعي بالنسبة للمشكوك كما لو دخل في الركوع فشك في القراءة أو دخل في السجود فشك في الركوع فبما أنه دخل في أمر لا يصح إلا بسبق الأول صدق عليه أنه بل تجاوز الأول زين هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية مقتضى إطلاق النصوص إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء مقتضى الإطلاق جريان قاعدة التجاوزي عند الدخول في الغير المتركب عند الدخول في الغير المتركب شرعا سواء قلوا ياه سواء كان ذلك في أجزاء مركب واحد أو في مركبات متعددة إذا كان المركب الثاني مما؟ تتوقف صحته على الأول ولذلك تجري قاعدة التجاوز في الشك في الطواف إذا تلبس بالسعي فإذا تلبس بالسعي وشك أنه طاف أم لم يطف اجرى قاعدة التجاوز كما أن كما أن مقتضى إطلاق النصوص أن يدخل في المترتب صحته بأن يكون السابق دخيلا في صحة اللاحق وإن لم يكن اللاحق دخيلا في صحة السابق فمثلا من أتى ب طواف من مثلا من دخل في طواف النساء وشك في أنه سعى أم لم يسعى اجرى قاعدة تجاوز حيث إن سبق السعي دخيل في صحة طواف النساء وإن لم يكن العكس إذ ليس لحوق طواف النساء دخيلا في صحة الساعة فسواء تعقبه طواف النساء أم لم يتعقبه سعي صحيح, صحيح فلو فرضنا أن السيد عباس حفظه الله الذي حج هذه السنة لم يطف طواف النساء لأنه لا يريد أن فليه ما لا يريد النساء، فهذا لا يعني أن حجه فاسد بل صحيحون. وبناء على ما ذكرنا، فمن تلبس بصلاة العصر وشك في أنه اتى بالظهر، فقد تحقق من مناط التجاوز حيث دخل. فيما تترتب صحته على السابق وإن كان عملين مركبين وليس مركبا واحدا وإن لم تكن صحة الظهر منوطة بلحوق العاص هذا تقريب جريان قاعدة التجاوز في المقام تأمل راجع المطالب شيخ إبراهيم شوف شقائلين شحاتين شوف ويأتي الكلام عنه إن شاء الله نعم. <تصفيق>